ثَمَنَ لِتَغَاوَرُواْ ذَالِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم Kum بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين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 وَنَشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ są to osoby, które są w وَإِنَّ zniszczyć, ale nie są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 Yurid wa ay alaykum walau shaa Allahu la yazal malaa'ikata ma sami'na ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin In هو ila رجل bichi, dżinnetu, feta rabba su bi, hata, hej. الى ان الفلك باعيننا ووحينا ووحينا فاذا جاء امرنا وفاردت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل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 Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الْمَلَأُ من قومه الذين كفروا وكذبوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ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 Ajary انكم اذا idemitum uakwantum turabe uajlomen ennakum uchradzun. ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل افترى على كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب اخصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا Przypomnę, że الظَّالِمِينَ ثُمَّ chwili مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا że مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ma وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثم ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث Febordelli لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه samaruselnemu, باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما علين.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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما, وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمد يسارعون لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ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 Běl quloubům Fy zemrach Mín haza Walahum A'mal Mín důn Zalikahum Laha A'milu Hattá Iza لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على są to osoby, które nie są w stanie znaleźć się أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُوا نَبِهِ جِنَّةً بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خير رَازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمون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 وَهُوَ الذي is the one who zniszczyli you, and the balka, and the balka, وَهُوَ الَّذِي يحيي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا Panie Przewodniczący, وَكُنَّا تُرَابَ Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! فساطير الاولين قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون Qul, mən rabu السmaوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله Qul, أفلا تتقون Qul, من بيده ملكوت كل شيء وهو وهو يجير ولا يجار علي إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل bellataina, بالحق bellataina, لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من bellataina, bellataina, لذهب كل إله بما خلق bellataina, بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الويب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون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 Witam رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ serdecznie witam وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ serdecznie witam إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ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 فاذا نفق في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كٰلِحُونَ Alem tكن آياتy tutla عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضار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 آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خير الرحيمين فاتخذتم صخريا حتى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 كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العاندين قال الا بثتم الا قليلا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ La ilaha Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! هُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْرَ اللَّهِ فِرْ وَرْحَمْ خَيْرُ راحين.